قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِّأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِّنكَ وَارْزُقْنَا وَأَنتَ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ قَالَ اللَّهُ إِنَّ 117. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعض منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين 118. يكفر بعض منكم فإني وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله وإذ قال الله قُلْ سُبْحَانَكَ ما يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ قُلْ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا تَّم ماَا فيِي نَفس وَلا أََّمُ ماَا فيِي نَفْسِك أأََّ ما في نَنفسس وَلا أَمنهُ ما في نَفْسِك إِكَ أَن تَعَم الغيوب إِكَ أَن تَعََّ الغُوب ما قُللتُ لَهُ إَِّ ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم وكنت عليهم شهيدا فَلَمَّا تُوُفّيتَ نِفْتَ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ فَلَمَّا تُوُفّيتَ نِفْتَ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ وَأَنْتَ ان تعذبهم فانهم عبادك ان تعذرهم فانهم عبادك وان توفر لهم فانك انت العزيز الحكيم وان توسل لهم العزيز الحكيم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 فيها الانام خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والارض وما فيهن لله ملك الودي والارض وما فيهن وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير